ثم بعثناكم من بعد موتي. لماذا هن كان هناك ساخر لماذا كان هناك مرن لماذا كان هناك ساعقة وماذا جبارك الله تعالى ساخر لعلكم تشكرون لذلك شكرنا بكم سروان كان قانجيا او اتمن القلوك وخاص سروان قانجيا وقانجيا تبو قانجيا ساخرناوان